ما سواها فالم فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها اذ بعث اشقا فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها أدم دمع عليه ربو بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها